لاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين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 مرضيه فدخلي في عبادي ودخلي جنتي